احاسيس ا ل م و د ة نبعها في القلب وعروقه و ن ث ب ا ت على ذلك شعور الحب و إ ح س ا س ه شعوري في هوا ا خلي ملك ترنيمه د ل و ق ه ملك قلبي ونبضاته وتفكيري وهجاسه ولا يكفي نظر عيني جميل الشعر وطروقه ولا يكفي الدراهم والذهب والماس ل ل م ا س ة ر ز ي ن ة عقل ولي ا ل غيرها بالعين م ط ف و ق ة ذ ك ي ة تفهم ابياتي ع ظ ي م ة حس و ف ر ا س ة ح ن و ن ة قلب برسمها ي د ا و الجرح و ف ت و ق عطوفه عطفها يثلج شعور الصدر نسناسه حياتي نبر عيني عن جميع الخلق م ف ر و ق ة هواها من غلاها ثابت ص ر ح ة على ا س ا س حياتي حلم شوفي ن ب ر ة إ ح س ا س ي ومنطوقه من أ ق ص ى القلب نابعلك وفي لاماك مقياسه أ ح ب ك أ ح ب ك ر ص ب م دام الهوى في حبكم شوقه ولو ظن الهوى عندي لغيرك ينحني راسه أ ح ب ك أ ح ب ك يا القمر يا الورد يا أ ح ل ى طعم في ذوقه احبك أ طيش ومعاند خجل و إ ح س ا س حساسه بديتك ما يونس خاطري فالوقت ويروقه سوى ضحكت تفرحني يموت ا ل ه م و ع م ا س ه أ ش و ف ان السعد غيمن تلالا ل ج ة ه بروقه و أ ش و ف أ ن الحزن ريحن على فرقات دواسه و أ ش و ف أ ن ا ل أ م ل فيكم تبختر وازدهر سوق و ش و ف الياس في غيرس طرق للعالم أ ج ر ا س ه ا ح ب ت و ا ل م ح ب ة يا حبيبي عالم طوقه وفاء و خ ل ا ص و إ ح س ا س وغلط ما يعلن أ ف ل ا س ه و أ ن ا و أ ن ا وانا قلبي وروحي فيها ولا ماك مشروب هوا قلبي ا لقلبك في سمو الصدق نبراسه ودنيا خافق ي د م و ن ك بالطاق ترى بالطاقه م ط ب و ق ة والدنيا خافق يدونك ترى بالطاقه م ط ب و ق ة مشاعر تفقد الغالي تعيش العمر م ح ت ا س ة حياتي حياتي حياتي س ا ك ن ة ود وغلاء بالقلب وعروق أ م ي ر ة أ م ي ر ه يا بعد عمري على الحلوات مياسه سلامتك